يتجرعه ولا يكاد نزيهه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد شيء اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد